وَتَذَارَكَ بَعْضُهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ المدينة فلينظر فلينظر أيها أفكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعنن بكم أحدا إنهم إن او يغرون عنكم يرجموكم او يعذبوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا بدا وكذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه ما ريب فيها إِذْ يَقْتَالُونَ سَاعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقالُوا بَنُوا عَلَيْهِم بُنياناً عَبْدَهُ مُعْلِمُ بِهِ قالَ الَّذِينَ غَرَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِداً فَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ وَالرَّابِعُهُمْ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيل ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهمون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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واطل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سوادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء المهلي يشهي الوزوه بيس الشراب وساءت مرتفقا